بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سنس تقدم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام تلاوه مباركه لسوره ابراهيم والاسراء تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِنْ شَيْئٍ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ مَعَ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيعِ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ شَهِدُوا لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّكَ بِالرِّسَالَةِ على ذلك اللهم اغفر لهم بصوت الشيخ مشار بن راشد العفاسي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى من صلاة التراويح والقيام لعام 1431 وأربعمائة وواحد للهجرة. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم. ومن المسجد الكبير. بدوله الكويت ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا والآن نترككم خاشعين مع التلاوة